بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْذَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام انهي حتى مطلع الفجر